نہ تورف السلام و نغام توریف الشخص واہم الفرا خودی شخص توفي الشخص تعلقت عدد من خمسة حقوق وليست وليس الميراث او کا قسمة کا ليس هو الحق الوحيد قد يتبدل للذهن أن الشخص بمجرد ما يتوفى تقسم تركته لا هناك عدد من حقوق منها حقوق الآدميين الديون وحقوق الله تعالى آ, التي هي ديون لله تعالى والوصية التي يوصي بها الشخص ثم يأتي بعد ذلك آ, يأتي بعد ذلك الميراد فالميراد هو آخر آ, الحقوق هو آخر الحكم. ثم بعد ذلك ناخذ الورثين من الرجال على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل نعدد اجناسهم الاب والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ لأب والاخ والأخت الشقيقة والاخت لأب والاخت لأم الوارثين. ناخذ الورثين من الرجال والوارثين والورثات من النساء نعددهم على سبيل الاجمال بحيث نعرف ان هؤلاء هم الورثون وما عداهم ليس من أهل ليس من أهل الميراث ليس من اهل الميراث يبقى بعد ذلك هؤلاء يوجد بعدهم اناس يسمون ذوي ها ذوي الارحام ذوي الارحام تدرسونهم فيما بعد وعلى الخلاف في توريثهم هل يرثون او لا يرثون وهم على كل حال لا يرثون ما دام أحد من أصحاب لا يعرف ما دام يوجد احد من اصحاب الموارث احد اصحاب الموارث اما من اصحاب الفروض او من اصحاب التعصيب ثم اذا اخذنا الورثه من الرجال والورثات من النساء ناخذ بعد ذلك الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى النصف والثلثان والثمن والربع والثلثين ذكرت الثلثين نعم ثم مثول في هذا تاخذونه في الفصل اللاحق ان نحن معنا الى اصحاب الثلثين اصحاب النصف واصحاب الربع واصحاب الثمن واصحاب الثلثين فننتهي عند اصحاب الثلثين وما من بعدهم تدرسونه ان شاء الله تعالى في الفصل القادم تدرسونه في الفصل القادم بدايه في طريقه دراسه سنعتمد ان شاء الله تعالى كتاب الحفقات المردیہ مرجۂ عصیر کتاب ریسی و باب المل خدا عمری کمیا کمفیحہ اورقن او, أو نہ نطبق میں کتاب في اِل وسلم سيكون إن شاء الله تعالى في بداية كل محاضرة أسئلة عن المحاضرة السابقة وسيكون عليها مشاركة وتقسم الدرجة إلى ثلاثة أقسام قسم الأول قسم المشاركة وهو ما يكون داخل القاعة مشاركة فصلية ومشاركة غير فصلية تكون هناك, تكون هناك بعض التمرينات تحلونها في البيت ثم تأتون بها محلولة وايضا قد يكون هناك تطبيقات عملية ووزع عليكم بعض الأوراق فتحلونها داخل القاعة فهذه كلها من ضمن المشاركة أيضاً الأسئلة التي في بداية كل محاضرة هذه من ضمن المشاركة يكون عليها إن شاء الله على عشر درجات ثم الاختبار يكون عليه عشرون درجة اختبار في أثناء الدراسة ثم الاختبار الفصلي النحائي يكون عليه التحضير التحضير التحضير سيكون في بداية كل محاضرة في بداية العشر دقائق في كل محاضرة بحيث من يحضر بعد ذلك لا يستحق التحضير وانا على هذا المبدأ بحيث وكل ما مشين شوي يدخل علينا واحد وقطع عن حبل الأفكار شاء الله بدایت عشرة دقائق اولا هو التحذير وما بعدها من دخل حياها الله ولكنه لا يحظر جید انتفقنا على ذلك انتفقنا جميعا طيب عندنا محاضرتان متتاريتان فإن أحببتم أن نصلهما ببعض ونستغل الوقت محبرۃین ونکھ راہب الحابارتین غالب صنس الحبرت ان شاء اللہ الخروج آشرا حمسین تحقیقہ اق الخروج صحد حد آشرہ مربع الفصل لا بد ان يستحضر الانسان النيه الصالحه في حضوره الى الدروس الان شوفوا في بدايه كل يستعد الناس ويجتهدون ويبداون بدايه قويه ولكن مع هذه البدايه هذه جيده ولكن مع ذلك والمهم والاهم كل ذلك ان يستحضر الانسان النيه الصالحه في حضوره فان حضور الانسان بمنزله الجهاد في سبيل الله تعالى كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وجاء في الحديث أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع, حتى يرجع. فهذا وإذا أطلق في سبيل الله تعالى فمعنى ذلك والمراد بذلك هو الجهاد في سبيل الله ولذلك إذا استحضر الإنسان النية الصالحة سيكون حضوره المستمر الدوري سيكون حضوره قربه لله تعالى ومن لم يستحضر النية الصالحة وإنما حضر لغرض من الدنيا سيكون ليس فقط ليس مأجورا وليس مأزورا وإنما سيترتب عليه الإثم سيأثم بعدم استحضاره النية لأن هذا من العلم الشرعي وقد جاء في الحديث من طلب علمه مما يبتغى به الله لا يريد به إلا أن يصيب عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة بالله هذا وعيد شديد تحذيل عوين يعني ينبغي للإنسان ان يستحظر هذا المعنى كلما جاء يحظر يطلب العلم لأن العلم هو يراد به التقرب لله تعالى ومعرفة أحكام الله تعالى الشرعية حتى يعبد الإنسان يعبد الله تعالى على بصيرة وحتى يبين للناس ما أنزل إليهم حتى يبيّل الناس ما أنزل إليك فوظيفة المعلم وظيفة المتعلم المستقبلية وظيفته هي مشابهة لوظيفة الأنبياء إن وظيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ العلم وكذلك وظيفة العالم والدعه إلى الله تعالى أنه يتعلم العلم ويجمعه ثم يبثه في الناس ويبلغه في الناس فوظيفته مشابهة لوظيفة الأنبياء قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والنية هي محلها القلب محلها القلب فلا تحتاج بالإنسان أن يعمل عملا شاقا أو يعني يجهد نفسه في عمل بدني وإنما هي موضعها القلب وهي وإن كان موضعها القلب إلا أنها ليست باليسيرة ليست باليسيرة وليست بالهيئة وقد يحضر الإنسان لطلب العلم وينوي بذلك التقرب إلى الله تعالى ثم تزل نيته بعد ذلك فهو في أثناء التعلم أو التعليم قد تخرج نيته عن هذه عن هذه النية الصالحة فيحتاج إلى تجديد النية وتعاهد نفسه حتى لا تزل نيته مجاهدة نفسه والله تعالى قد وعد مجاهد نفسه بالهداية فقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سب لنا وإن الله لا مع المحسنين فكل من جاهد في سبيل الله تعالى في استحضار النية وفي طلب العلم وفي تعلمه وفي حفظه فهو على أجر عظيم وهو موعود من الله تعالى بأن يهديه الله تعالى يعني قد يخطئ الإنسان المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة لكن ما زال مصرا على مجاهدة نفسه في تحصيل العلم وفي استحضار النية فالله تعالى قد وعد بأن يا استي اهو السبل الصالحه نهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين واذا اردنا ان نستدل الايات الوارده في فضل تعلم العلم فالايات كثيره ما نذكرنا ببعض الايات الوارده في فضل تعلم العلم طيب قال الله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا, درجات. منكم والذين أوتوا درجات فلا شك ان اهل العلم هم أرفعوا درجة من أهل الجهل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله من عباده العلماء. فهذه الآية فيها حصر وقصر. بأن أصحاب الخشية هم أهل العلم. فالذي يعلم حقيقة يعلم دين الله تعالى حقيقة. هو, هو الذي يخشى الله تعالى. والعلم إذا أطلت في الشرع فهو يشمل العلم النظري. العلم الذي هو المعرفة والعلم التطبيقي فمن يعلم من عنده معلومات ولكن ليس عنده عمل وتطبيق هذا هل هو من أهل العلم؟ ليس من أهل العلم ليس من أهل العلم وقد جاء في سورة الفاتحة بقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغظوب عليهم هم اليهود وهذا يشمل كل من كان عنده علم وليس عنده عمل, وليس عنده عمل. فهو مغظوب عليه والعياذ بالله تعالى والضالون هم النصارى وهو يشمل كل من عمل <تصفيق> بدون علم بدون علم بدون فهذا ايضا مذموم والعلم الشرعي محمود فعلمنا ان العلم الشرعي هو مقترنا به العمل فان اقترن العمل بالعلم كان ذلك علما محمودا وعلما في الشر واذا لم يقترن به العمل كان ذلك علما مذموما قد يكون مردودا على صاحبه لانه لا فائده من علم من علم بلا عمل وقد قال الله تعالى في سوره الزمر اما هو قانط انا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربك ثم قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ما هي الفائدة من هذه الآية هذه الآية ذات شقية أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربك هذا جانب العبادة. ها؟ جانب العبادة والعمل الصالح قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بمعنى أن الشخص الأول هو من الذين يعلمون ومن تخلفت عنه هذه الصفة وهي صفة العبادة والعمل فليس من الذين يعلمون حقيقة وإنما هو قد يكون عنده بعض المعلومات والمعارف الذهنية لكن ليس عنده علم حقيقي على في اسطلاح الشرعی طيب من الآيات ایضا من الآيات الواردة فضل علم لا اله الا هو من الايات العظيمه الدال على فضل العلم حيث ان الله جل وعلا قرن شهادته بشهادتي الملائكه و فقال شهد الله شهد الله هذا الشاهد هو الله تعالى انه ما هو المشهود به انه لا اله الا هو هذا هو المشود به اذا الشاهد هو اعظم شاهد هو اعظم شاهد قل اي شيء اكبر شهاده قل الله هذا اعظم شاهد والمشهود به ما هو ها شهيد الله هو. ما هو هذا التوحيد. التوحيد. من الله تعالى شاهد والمشهود المشهود له او المشهود به هو الشهاده بالتوحيد طيب من الذين قرنهم الله تعالى بشهادته قال والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إذن قرن الله تعالى شهادة أولي العلم بشهادته وشهادة الملائكة وهذا فضل عظيم ومنزلة كبيرة منزله من أعظم المنازل أيضا من الآيات نعم رباج اللہ <تصفيق> جانب الفقانفان جانفان العلم نتيجه للتقوى جعل العلم نتيجه للتقوى ايضا واتقوا الله ويعلمكم الله, الله, ويعلمكم الله. جعل العلم نتيجه للتقوى قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله الله بكل شيء عليم نعم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل ذكري وهذه الايه وان كانت في الاصل هي وارده في أهل الكتاب هالدة في أهل الكتاب حيث إن الله تجل هي أمر بسؤال أهل الذكر حتى يعلم الإنسان صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كتب الأنبياء السابقين وأهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته بأوصافه المبينه له يعرفونه تماما ولكن بعضهم كفر او كثير منهم كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ف اه... وش الايه اللي ذكرتها اه... فسالوا اهل الذكر اه نعم وقد ياخذ بعض اه... بعض اهل العلم هذه الايه اه... ان اهل الذكر يشمل كل من عنده علم يشمل كل من عنده علم فقد امر الله تعالى بسؤالهم طيب نعم تعالى وقل ربي زيدني علما وقل ربي زيدني علما علم. وهذه أيضا من, من آيات من أعظم الآيات الدالة على فضل العلم حيث امر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا وهو أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمامهم وخليل الله تعالى امره أن يسأل الله تعالى الزيادة من شيء محدد وهو العلم ولا شك أن هذا فضل عظيم وحریب الإنسان أن يطلب من الله تعالى هذا الامر العظيم كما أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يسأل يسأل الله تعالی هذا الامر فأیضا من هو من أهل من أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ينبغي عليه أن يطلب الله المزيد من العلم فیسأله الزیادة منه فإن الزیادة من العلم كلها خير مدام الإنسان يتعلم لله تعالی ایضا فمن يعلم انما انزل لك الحق وهما نعم هذه ايه ايضا عظيمه فمن يعلم ان ما انزل افمن يعلم ان كما هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب هذه الايه في سوره الرعد فلما الله تجل على صيغه الاستفهام هذه المقارنه والمساواه بين من يعلم ان ما انزل الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق بينما ومن هو أعمى فوصف من يعلم ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحق وصفه بضد العمى لأنه قال كمن هو أعمى إذن من لم يتصف بهذا الأمر وبهذا العلم فهو أعمى في الحقيقة فهو أعمى في الحقيقة أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان متذكر اول الالباهي ايضا مرت معنا قبل قليل وقصه موسى يعني فضل نعم هذه فيها بيان لفضل العلم ما هو الموضع الذي يستشهد به من هذه القصه نعم لما سئل موسى صلى الله عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم لما سئل اي الناس اعلم فقال انا فعتب الله عليه إذ, ل... إذ لم يرد العلم إليه فقال الله جل وعلا أوحى الله إليه أن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك هو أعلم منك فتعرف قصة موسى عليه السلام لما ذهب هو وغلامه يطلب هذا الشخص الذي دله الله عليه وقال هو أعلم منك فعلم مضى في سفره حتى بلغ من سفره نصب اتعب حتى وصل إلى الخضر فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فقال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خضراء اشتاهد من هذه الآية اشتاهد من هذه القصة كلها أن موسى صلى الله عليه وسلم وهو هو من أولي العزم من الرسل وهو كريم الله وعلا هو من أعظم الرسل الذين أرسلهم الله هو, هو من الخمسة من أولي العزم من الرسل مع ذلك دله الله على شخص هو أعلى منه فدل على أن العلم يطلب وأن العلم يذهب إليه وأن العلم له شرف أن العلم لصاحبه شرف يجعله مؤهلا لأن يقصد ويسافر إليه أيضاً نعم نعم وهذا ثناء جليل من الله تعالى ان القرآن هو آيات بينات في صدور الذين أقوت العلم فالقرآن والعلم محفوظ في صدور أهل العلم هو محفوظ في صدور أهل العلم في هذه الأمة بخلاف الأمم السابقة فإنما لم يكن الله تعالى حفظ التورات والإنجيل إليهم لم لم لم تجعل التورات والانجيل في صدورهم وانما في صحفهم نعم نعم مكلبين يعلمونهم مما علمكم الله ايه نعم. وهذه فائده لطيفه في قصه في في, في هذا الحكم الشاذ ابي قال الله جل وعلا مكلبين يعلمونهن مما علمكم الله فكل بما امسكنا عليكم حيث جعل الله وفرق الله تعالى بين صيد الكلب المعلم وصيد الكلب غير المعلم وصيد الكلب المعلم حلال بينما صيد الكلب غير المعلم لا يجوز. ليس بحلال لا يجوز وميته وهذه فائدة لطيفة في التفريق بين العالم وبين الجاهل أيضاً ذات ايه الوالده في فضل العلم ايضا من الايات الآي... الشبيهه بهذه الايه ن وكلبهم باسته ذراعه بالوصيد لو طلعت عليهم اوليت منهم فراره ولا مرئت منهم رئبه اذ قال قال اهل العلم ذكر الله تعالى هذا الكلب مع اصحاب الكهف وذلك بفضلهم وشرفهم ايضا قال تعالى هناك كمان الذين من الصديق من النبيين والصديقين اي ترى الشيخ الزراجي قال الصديقين الاولين في التي وردت في الشاده قال ان ذلك كذلك العلماء جيد انهم على الناس جيد هذه ايضا فائده فائده لطيفة. والصديق هو الذي بلغ الغاية في الصدق إذا قيل فولان صديق فهو الذي بلغ الغاية في الصدق كما قيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنه صديق وذلك لغاية التصديق والتصديق متى يكون لا لا لا. نعم. يكون هو العلم المستيقر اليقيني فلا شك في دخول أهل العلم الذين عنده العلم يقيني لا شك في دخولهم في لفظ الصديقين أيضا وعلمنا وعلمناه من ربنا علمناه علم في قصه الخضر ف الله تعالى بهذا العلم الذي علمه الله اياه ايضا يعني في قصه بالعالم عندما انعم الله عليه تعالى بالعلم ثم نقص علمه نعم وهذه نعم فيها الفراعنه ما بداية للآية واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها دل على أن ما تصف بالعلم فالأصل فيه أن يرفع بهذا العلم ولكنه أخلد إلى الأرض فإذا دخل الهوى في الشخص ومع الشخص وأخلد إلى الأرض ومترك آيات الله تعالى وانسلخ منها كان هذا الدم عظيمه في حقك وكان ايضا في المقابل الصفه التي اتصف بها او من ذلك قدرها عظيم ايضا يعني وميد تقلا تكون جيد هذا منزع لطيف لا شك ان كل التكاليف الشرعيه انما تكون إنما تكون بالعلم ومن ضمنها التغوى ومن الأشياء المهمة والتي يعني تدل على فضل العلم أن العلم هو الذي يعرف به حق الله تعالى ويعرف به حق عباده ويعرف به أن يعبد الله تعالى على وصيره يعرف به أن يعبد الله تعالى على وصيره فمن لم يتعلم العلم فهو بين أمرين إما أن لا يعبد الله وهذا والعياذ بالله إن ترك العبادة كلها وترك الدين كلها هذا كفر وإما أن يعبد الله ولكن يعبد الله على جهله على علم وهذا لم ينطبق فيه الشرط الشرعي ولم يحقق المطلوب الشرعي منه مطلوب الشرعي هو أن يكون عمله موافقا لما أراده الله تعالى منه لو تمرت الشخصا أن يفعل شيئا طاعة لك ولكنه لم يفعل ذلك الشيء وإنما فعل بعض الأشياء التي يظنها طاعة لك وليست بطاعة وإنما هي مغضبة لك هل يكون هذا طاعة؟ لا يكون طاع والله تعالى حقه أعظم من ذلك حقه أعظم من ذلك فإنما يعرف حقه وما يجب له وطريقة عبادته إنما يعرف كل ذلك بالعلم فالعلم هو الطريق إلى كل ذلك وهذا فيه فضيلة, فضيلة. العلم والأدلة في ذلك كثيرة من الأدلة من السنة نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فكل من سلك طريقا يلتمس في هذا الطريق علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة ولا شك ان هذا فضل عظيم إذا كان طريق العلم هو طريق لتسهيل الطريق إلى الجنة لا Küyesلي من أعظم؟ ما هو من ذلك ؟ لا شك أن هذا به صلی اللہ علیہ من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين لابن عمي ابن عباس رضي الله عنهما لما بات ابن عباس عند ام المؤمنين ميمونه وهي خالته رضي الله عنها وعند بات عندها ليله ينظر ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستشيرنا في خل الليل طلب علي ابن سلام عليكم الحاج خبارك هلا والله والله الحمد لله كان شكرا لك